بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت الروم في أ د ن ى ا ل أ ر ض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين موسوعه النابلسي م م للعلوم الاسلاميه وعده اسماء ل الله ا ل ح س ن يعلمون ظ اولم ه ر ا الحياة الدنيا من ه م عن ا آ خ ر ة يتفكروا في أ ن ف س ه م ما خلق الله السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما إ ل ا بالحق ما خلق الله السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما إ ل ا بالحق واجل مسمى و إ ن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان الذين م ن ن قبلهم ك ا و ا أشد منهم ق و ع ه النابلسي للعلوم م الاسلاميه اسماء الله ا ل ذ ي ن أ س ن ى و موسوعه ا ي س ه ز و ن ا ل ل س ي ب د أ ا للعلوم خ ق ثم ي ي د ه ثم إ ي ه ت ر ج ع ن و و ي تقوم الاسلاميه س ع ة ي ب ا و ولم ن ك ل م ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم ا ل س ا ع ة يومئذ يتفرقون ف أ م ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فهم في ر و ض ة يحبرون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 وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي ا ل أ ر ض ويحيي ا ل أ ر ض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن اياته أ ن خلقكم من تراب ثم اذا إذا أ ن ت م بشر ش ر ت و س و ت ه أن خ ل ق لكم م ن أنفسكم أ ز و ا ب ل ت س ك ن و ا إ ل ي ه ا للعلوم بينكم د ة و ر ح ة إن الاسلاميه ق و م ي ت ف ك ر و ن و م ن آ ي ا ت ه خلق ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض و ا خ ت للعلوم ا ف س ن ت ك م و ا ن إن في ذ ل ك ل آ ي ا ت ل ل ع ا ل م ي ن ومن آ ي ا ت ه موسوعه النابلسي للعلوم ك ا لقوم و ن ومن آياته الاسلاميه وينزل وينزل من ا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 ضرب لكم مثلا من أ ن ف س ك م هل لكم مما ملكتم أ ي م ا ن ك م من شركاء فيما رزقناكم ف أ ن ت م فيه سواء تخافونهم كخيبتكم أ ن ف س ك م كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم ي ع م و ن بل اتبع الذين ظلموا أ ه و ا ء ه م بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين فاقم وجهك للدين حنيفا ط م ة ا ل ل ه ا ل ت ي فطر ا ل ن ا س عليها لا ت ب د ي ل لكلمات الله لا ت ب د ي ل ل خ ل ق القيم الله الدين ذلك و ل ك أكثر ن الاسلاميه ن ي ع ل و ن ن م ب ي ي ن إ ل و ا ق و ه أ ي م و ا ا ل ص ل ا ة و ل ا تكونوا ا من ل م من ش ر ك ي ن ا ل ذ ي ن فرقوا د ي ى و ك ف ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون موسوعه ا ل ن ا ب ه م س ي ئ ة بما قدمت أيديهم إذا هم إذا ي ق ن ط و ن و ل م ي ر و ا أن ا ل ل ه ي ا س ا ل ر ز ق ل م ي ش ا لآيات ء ويقدر إن في إن ذلك ق و موسوعه ي ؤ م ن ن فآت ذا ا ل ق ر ب و النابلسي م س ك ي ن ا ب للعلوم ذ ك خ ي ل ذ ي ي ي ن ر د ن و ج الاسلاميه ل ه و ل اسماء ل ت ر ب الله ا الحسنى س ف ا ر ب و د ا ل ل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 ا ر ا ل ف س ا البر والبحر د في ب م ا كسبت أيدي الله ن ا س ي ق م بعض الحسنى ذ ي يعملوا لعلهم يرجعوا لعلهم ظ ر أكثرهم و ا كان عاقبة الذين من قبل كان كيف من ن قبل ا موسوعه ا ل ق ي م م ن ق ب ل أن ي أ ت ي يوم للعلوم ا مرد ه الله من يومئذ ي ص د و ن من كفر ف ع ي ه كفره ن عمل ص ا ل ا ف ل أ ن ف س ه م ي ه ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت م ن فضله إ ن ه لا يحب الكافرين ومن آ ي ا ت ه أ ن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري, ولتجري الفلك ب أ م ر ه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وما و ل ل ع ك م ت ش ك ر و ن و ل ق د أ ر س ل ن ا من ق ب ل ك ر س ي ل ل ى ق و م ه م ف ج ا ه م ب ا ل ب ي ن ا ت فانتقمنا من ا ل ذ ي ن أ ج ر م و ا وكان حقا علينا نصر ل م ؤ م ن ي ن ا ل ل ه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 وان كانوا من قبل أ ن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إ ل ى اثر رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أ ر س ل ن ا ريحا ف ر أ و ه م س ف ر ا لظلوا من بعده يكفرون ف إ ن ك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إ ذ ا ولوا م د ب ر ي ن وما أ ن ت بهاد العمي عن ضلالتهم إ ن تسمعوا الا من يؤمن ب آ ي ا ت ن ا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ق و ة ثم ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا يخلق م ا يشاء و ه و ا ل ع ل ي م ا ل ق تقوم د ي ويوم ر ا ل س ا ع ة ي ق س م ا ل م ج ر م و ن م ا ل ب ث و ا غير س ا ع ة ك ذ ل ك ك ا ن و ا ي ؤ ف ك و و ن ق ا ل الذين ل أوتوا ا ع ل م و ا ل إ ي م الله ن ق د ب كتاب ث ا في ل ل إلى الحسنى ب ع إنكم كنتم م ت لا ل ع ولقد ن فيومئذ ا الذين ظلموا ولا تنفع معذرتهم يستعتبون ل هم و مر بنا للناس في هذا ا ل ق ر آ ن من كل مثل ولئن جئتهم بايه ليقولن الذين كفروا إ ن انتم ان أ ن ت م إ ل ا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إ ن وعد الله ح ق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون